لقد حق القول على أثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعقيم أغلاطا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سد ومن خلفهم سد فأغشيناهم فهم لا يبصرون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 طيرنا بكم لئلا متهول نرجع منكم ولامسنكم إن عذاب أليم قالوا طائركن عكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون 114. وقص المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين 115. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون 116. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون 117. من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون <تصفيق> إني إذا لفي ضلال مبين <تصفيق> إني آمنت بربكم فاسمعون <تصفيق> قيل ادخل الجنة قال ليت قومي يعلمون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 نظرا وايه لهم الارض الميته احييناها واخرجنا منها حبا واخرجنا من غيره فضا فمنه ياكلون وجعلنا فيه جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون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 109. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون 111. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة لنا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 117. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون 118. ونفخ في الصور فإذا هم من مِنَ إلى ربهم ينسلون 119. قالوا يا ويلو صدق المرسلون ان كانت إلا صيحه واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس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 وتشهد عرجله بما كانوا يكسبون ولو نشأ ولا طمسنا على أعينهم فاستبق الصراط فاستبق الصراط فان يبصرون.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 ليؤذِر من كان حيّه ويحق القول على الكافرين أو لم يعُو أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها فهم لها مال الكون وذلّلناها لهم فمنها عقبهم ومنها يأكلون ولهن فيها منافع ومشابه أَفَلَا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جود محضرون فلا يحزن كقولهم إن قناه من نطفة فإذا هو خصيم بيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قال يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم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 سبحان الذي بيده ملكوت كل <سؤال>